باب التآت ورحمة الزخرف بالتزابرة لعرافر من هودك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إذا رهم معا أخيرات عقود ثانهم لقمال ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمعي خص شجرة الدخال سنة فاطري كلا ولنفار وبخرا غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقيت وبنة وكلمة أوثق العراف وكل ما اختلف دمعا وثغتا فيه بالتاء عرف